الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسواة منذياء والمصرين وعلى آله وصفته أجمعين أما ذلك فيقول المصنف رحمه الله كتاب النكاح النكاح في اللغة يطلق بنعنى الجنج والظن ومنه قول العرب تناكح في الأشجار إذا اجتمعت ودخل بعضها في بعض والمناسبة من هذا المعنى اللغوي ظاهر لأن النكاح يقوم على الاستمتاع الموجد لاجتماع الزوجين وارتباط كل منهما بالآخر وأما في اتلاح الشر فإن معنى النكاح اختلفت عبارات العلماء رحمهم الله فيه ومن أنسب ما عرف به النكاح أنه عقد يفيد خلص انتاع كل من الزوجين بالآخر وبناء على هذا فقول العلماء عقد المراد به الإيجاب والقبول والإيجاب أن يقول ولي المرأة زوجتك جنتي فلانة يخاطب الزوج بذلك والقبول يقول الزوج قبلت أو قبلت نكاح فلانة وقولهم رحمهم الله عقد مفيد الفائدة ما يعود من الشيء ومعنى ذلك أن عقد النكاء ينشأ عنه ويتغفق عليه حل استمتاع كل من الزوجين بالآخر وقولهم رحمهم الله حل استمتاع لأن الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يستمتع إلا بما أحل الله أن يستمتع له أن يستمتع به من المرأة المنكوحة أو ملك اليمين حمّل استمتاع كل من الزوجين قولهم استمتاع من المتعة والمتعة تشمل الشيء الذي فيه اللذة سواء كانت متعلقة بالبطر أو متعلقة بالجوارش الأخرى وقولهم استمتاع يشمل جميع أنواع الاستمتاع التي هي المقدمات من التقديل ونحوه وغاية المتعة من الجناع فالكل أحله الله عز وجل للزوج ولذلك قال الزعال هن لباس لكم وعنتم لباس لهم فهذا العقد الشرعي وهذا الرباط الذي أذن الله به بالزوجين يأذن يفيد حل باستمتاع كل منهما بالآخر فالمرأة تستمتع بالرجل والرجل يستمتع بالمرأة وهذا النوع من العقود دل على مشروعيته دليل الكتاب والسنة والإجمال أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول انكتموا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فما الله عباده اليه دلت الايه الكريمه على ان النكاح مشروع به شرعا وقال سبحانه وان في فضايانا منكم مصالح لنا من عبادكم واناكم الايه والايات في هذا المعنى كثيره وان دليل السنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر السباب من اقتطاع منكم الباعة فليتزود فقومه فليتزود أصل يدل على نشوعية النكاء والإذن به وقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس وغيره يزودوا الوجود الولود فإني مفاخر بكم الأمم كذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فعل النكاح فتزوج عليه الصلاة والسلام وأقر الصحابة على الزواب فاجتمعت بلالة السنة قولا وفعلا وتقريرا وأما ذي المسلق للإجراء فقد أجمعت الأم على مشروعية النكاح تحله وجوابه ولا خلاف بينهم بحمد الله بذلك وأما الحكمة أو الحكمة التي يمكن أن تستفاد من هذا العقل الشرعي فإما الله تعالى شرع النكاح وجعل في شرعيته تكثير صواب الأمة وإبقاء النسل البشري فعن طريق النكاح يتكاثر الناس وتتنافل بالذريات والأولاد والأحساب فيتقى النسل ولاهم قتل وبطاء النسل عمارة للكون بطاعة الله عز ودلّا كما لا يقفى كذلك في النكاح إعساس للرجل وإعساس للمرأة أن حرم الله وقيامة لهنا عن الزناد ونحوه من المحرمات فشورع النكاح بهذه الحكم العظيمة وتتبعها آثارا هي شكم جليلة منها أن الناس يتواصلون وتحدث بينهم الإنفة والمحبة والصفاء والنقاء وهذا يقوي أواصر الإسلام ويوجد ارتباط المسلمين بعضهم ببعض فإن الرجل يتزوج فيغرب في نساحه يتزوج امرأة من قبيلة غير قبيلة أو امرأة من نصر غير نصر وحينئذ يتعلق المسلم يتعلق النسلم بأرحام له في ذلك البلد ويتعلق أهل ذلك البلد بأرحام له في بلد آخر فترتبط جماعة النسلمين وتحصل بالنكاح أواصر المحبة والإلفة ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القراء يعني نفس فاتوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحمة فالمقصود أن هذا الرحيم يوجد الإنسان والمحبة والتواصل بالخير ومقصود الإسلام أن يتواصل المسلمون وأن يتراحموا وأن يتكاثفوا وأن يتعابدوا وأن يكونوا كالبيت الواحد وكالجسد الواحد الذي إذا اشتكى منه عضوا فداعى لنساء الجسد بالسهر والحمن ومن هنا تجد التعدد إذا حصلت التعدد يتزوج الرجل من أكثر من قبيلة وأكثر من جماعة أصلح البيت الواحد يقوم على بيوت ولو وقعت بلية أو مصيبة في بيت من هذه البيوت فألم الجميع وكأنه بيت واحد وكأنه أسرة واحدة وكذلك أيضا من حكم المكاح أنه تفاية للمؤونة فإن الرجل إذا تزوج المرأة كفى أباها أنعيلها وأن تكون عدءا عليه خاصة وأن الأب في آخر عمره يدقل عليه أن يقوم على بناته وأن يرعاهم أو يرعى أولاده ففي ظم هذه الظل وظم تلك الظل لا شك أنه تخفيف للأعباء والمؤونة إلى غير ذلك من الحكم كل والأسرار الكريمة فإن الزوجة تسليه زوجته وتواتيه وتخفف عنه الأشجان والأعزان وإذا كان صالحة ثبتته على الصراع وقوة قلبه على الطاعات فاستفاد خيرا كثيرا لدينه ودنياه وآخرته هذا العقد وهو عقل النتاح اختلفت أمظار العلماء إليه وتكلموا على حقه هل النتاح وازد أو مندوب على قولين مشهورين جمهور أهل العلم من الحنبية والمالكية والشاذئية والحنابنة وطائفة من أهل الحديث رحمة الله على الجميع أن النكاح ليس دواجه وأنه مندوب ومستحب وهذا في حالة الاعتدال كما سيأتي وذهب الضقهاء الظاهرية رحمهم الله إلى القول بوجود النكاح وأنه يجب على الرجل أن ينتحى على الأقل واحدة ثم من بعد ذلك يبقى نكاح الاثنتين والثلاث والأربع على سبيل النجل والاستحباب لا على سبيل الحكم والإيجاب واستدل الظاهرية على قوله بوجود النكاح بدليل الكتاب وبدليل السنة أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه فانشفوا ما طاب لكم من النساء ووجه الدلالة من هذه الآية قال قالوا إن الله أنط والقاعدة في الأصول أن الأمر نحموم على الوجود حتى يدل الدمين على صرفه عن هذا الظاهر قالوا فأمرنا الله أن ننشح أصبح النكاء واجدا نازما علينا واستدلوا بقوله تعالى أيضا وأنشحوا الأيام منكم قالوا هذا أمر والأمر يدل على الوجود ولا صارف له عن ظاهره واستدلوا بالسنة في قوله عليه الصلاة والسلام لا معشر الشباب من استطاع منكم من ذاعة فل يتزوج ووجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فل يتزوج وهذا أمر والأمر للوجوب كذلك أكدوا هذا بقوله عليه الصلاة والسلام تزوج الوجود الوجود وفي رواية حديث آخر تنافحوا تنافلوا لكنه متكلم في سنده حديث فواه عبد الرزاق في المصنفه وفذلك الإمام أبو حنيفة للمسنده وله روايات في المصنف العديد الشيبى وغيره بلق تناسلوا وفي رواية تناسلوا تكثروا وفي رواية تناسلوا تكاثروا فإني مفاصر بكم الأمم وفي رواية فإني مباهم بكم الأمم هذا حديث كما ذكرنا أخرجه عبد الرزاق في المصنف وإبن ناجفة في سنانين. وكذلك أخرجه الدينامي في نفسه في سنة البردوس وأكثر طرقه ضعيفا لكن رواية تزوج الودود الولود قالوا هذا أمر يدل على نقوله عليه الصلاة والسلام تزوج الودود الولود فيه حس دالت وقو يجانب الأمر أما الجمهور إنهم قالوا كل من ليس جوابه وهذه الأوامر الواردة في الكتاب والسنة ليست على ظاهرها فإن قوله سبحانه فانفحوا ما طاب لكم من النساء قالوا إنه ليس بالوجوب لدليل قوله فانفحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فلو كان أمرا للوجوب لوجب أن ينشح حثمتين وثلاثة واربا ولكن الله قال فانفحوا وجعل الأمر مرتبطا بالمثنى والثلاثة والرباع تدل على عدم إرادة الوجوب والحرضية كذلك أيضا كأنهم يقولون إن الآية قريبة تدل على عدم الوجوب لأنه أمر بالتسمية والتثريف وأن كونه تكون عنده أربع وهو الحد الأقصى بالنكاء فهذا كله على سبيل النجل والاستحداث عند الجميع فدل على أن الأمر في قوله خانتحوا للنذر والإشدار وليس للحكم والإيجاب أن قوله عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب يمستطاع منكم الذاءة فليتزود فإنه أغض للبصر قالوا إن في الحديث قرينا فدل على عدم النجوم وهي قوله فإنه أغض وقوله أغض هذا أفعل التفضيل وأفعل التفضيل لا يذل على الوجوه لأن المطلوب أن يغض بصاره فإذا صار المكاح أغض كأنه يحصل الواجد وهو غض الضصر بما دون المكاح وعلى هذا قالوا إنه أمر النبي والاستحباب لا لحسن من إيجابه وهذا هو الصحيح أن المكاح مستحد ومندوب إليه في حالة الاعتدام وهي الحالة التي يسميها العلماء انتفاء الدوافع وانتفاء الموانع وقد قرر العلماء وهم الجمهور ان النكاح الذي تر فيه الاحكام الخمسه سيكون واجبا في حالات ويقوم مندوبا في اخرى ويقوم محرما في اخرى ويكون مكروها في الاخرى ويكون مباحا في اخرى فيكون النكاح واجبا إذا كان الشخص يخاف على نفسه الزنا وغلب على ظنه أنه إذا لم يتجوج وقع في الحرام وعنده قدرة على المكاح فهذان الشفاف أن لا يأمن حرام وأن تكون عنده قدرة أن يتجوج ووجه الوجود هنا أنه فرض عليه أن يمنع نفسه عن الحرام وواجب عليه ألا يتسبد في الوقوع في الزنا وما حرم وهذا الواجب لا يمكن أن يتوصل إليه إلا بالمكاح فأصبح المكاح الواجب عليه من هذا الواجب كذلك قال وهو واجب علي لأنه عنده قدرة مالية فلا يحجده ولا يعنيه أن ينكش ويكون المكاح شراما إذا أراد أن يتزوج ثامية وثالثة أو رابعة وغلب على ظنه أنه لا يعدل وليست عنده حادة كأن تكون الزوجة الأولى يحس أنه يتحصن بها وأنها تحاية له لكنه يغلب على ظنه أنه انتزوج الثالث لا يستطيع أن يعدل أو يغلب على ظنه أنه انتزوج الثالث فلا يستطيع أن يعدل فكأنه يطلب المستحب بالوقوع في الحرام ولا يمكن أن يفكم دفت إحباب أمر بوقوع في الحرام لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التحريق وقال إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم وإذا لهيتكم فانتهوا قالوا والله عز وجل أشار إلى هذا الحكم في قوله فإن خذتم ألا تأذلوا فواحده فلما قال الله عز وجل فإن خذتم ألا تأذلوا فواحده ألذن من خافا عدم العدل بالرجوع إلى الواحد وهذا إذا كانت في عزقه وتحفظه عن الحرام وبهاء على هذا قالوا إنه يكون الحرام عليه إذا تحقق أو غلب على ضمنه أنه لا يعلم فإن خفتم ألا تأجلوا فواحدا فأجمه بالواحد وأمره بالبقاء عليها فإن فنى وثلت طلب الحرام من الظلم والإلحاب بالمرأة ويكونوا النكاح منذوبا إليه إذا لم يخف الحرام وعنده قدرة على النكاح فيستحب له ويندد أن يتزوج ولو بالثانية والثالثة والرابعة تكثيرا لثواب العلمة ويكون النكاح مطروها قالوا في حالتنا إذا كانت عنده زوجة تعثه عن الحرام وغلب على ظنه أنه انتزوج الثانية أنه يقع فيما هو مكروه فتكون مكروهة مقيدة بالأجناس وبالأفراد مثلاً لو أراد أن ينكحنا القوم إذا ركح منهم فإنه تشوت عنه مصالح أعظم أو لربما ضيع ما هو أحق فقال يكون مكروها عليه بالنسبة والاعتبار ويكون النفاح مباحاً في حال ما إذا لم يكن في درجة الندد والابتحداد وهي الحال الأخف فأن يكون الرجل قادرا على مؤمنة النساء وآمن من الوقوع في الحرام إذا لم يتزوج فإنه حينئذ يكون في حقه مباحا حلالا يقول المثلث رحمه الله كتاب النساء أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بالنكاح ان هنا ما رحمه الله اذا ذكروا كتاب النكاح فانهم يعتبرون بتنظيمه وبيانه مرتبا في الاحكام الفقهيه فخلال ابواب يقررون اولا ابتداء النكاح وكيف يمكن للي انسان أن يصيب السنه والهدي في زواجه وهذا المدحث يسمى عند العلماء بمدحث مقدنات النكاح ومقدنات النكاح تستذبن أن تدحث عن المرأة التي يمدد طلبها والزواج منها فيبينون ما هو الأفضل لكاحه من النشاء فقولهم أن تكون ودودا ولودا ذكرا إلى آخره دينة صالحة إلى آخره كذلك يرحثون في المقدمات المسائل المتعلقة بالخطبة النكاح بالنظر إلى المخطوبة وخطبة النكاح وخطبة الخطبة والأمور التي ينبغي أن يتقيها المسلم في خطته من الخطبة على أخيه المسلم ونحل ذلك من خطبة المعتدة ونحل ذلك من الأمور التي ينبغي أن تتقى في خطبة المسلم وطلبه للنكاح كذلك بعد بيانهم لهذه المقدمات يدخلون بهذه المقدمات بطبيعة الحال ما سبقت الإشارة إليه للحكم النكاح وبعد أن يبينوا المقدمة في النكاح يدخلون في الشروط المعتبرة لتحة عقد النكاح وانظر كيف يرتبون الأحكار وهذا ما يسمى عند الغلمات للتسلسل الفكري يراهون تسلسل الأمور فيقدمونا الثوابت والمسائل والاحكام على حسب الوقود كذلك يبحثون بعد المقدمات يبحثون بعد المقدمات في شروط صحه عقد النكاح وهذا يسلب النظر من هو ولي الزوجة الذي من حقه ان يتولى عقد نكاحها من عقداتها وتزين بعد بيان اثناس الولايه ان تجوز البنوة والقوه والعمومه ابناء كل بعد أن تضين أصناف الأولياء تضين مراقب الأولياء وتقديمهم على حسب الجهة على حسب الجهة ثم القرب ثم القوة في القراغة وهي ثلاثة الأشياء ثم بعد الأولياء في الأولياء يتحسلمون على الآثار إذا زوج الأبعد الولي الأبعد مع الزور الأقرب وهاكم هذا بالنسبة للولي ثم بعد ذلك يتحسلمون على شرط الشاهدين أنه يشترف بالمكاع وجود الشاهدين وصفات الشاهدين وقد يؤخر بعضهم الكلام على خذة الشعوب في باب القضاء عند الكلام على الأطل العام في الشهدين. كذلك أيضا يهدهون على شرق الصداق ما هو فأولا حكم الصداق وجنس الصداق وقدر الصداق وصفة الصداق الصداق المعزل والمعزل وخصومة الصداق إلى ذلك من الأحكام المتركبة على شرق الصباح بعد الانتهاد من هذه الأمور الصلاة المتبرة لعقد النكاح ينبه العلماء رحمهم الله على المسائل المتركبة على العقد الصحيح والمسائل المتركبة على العقد الباسل على عقد النكاح الباسل فيعتنون بمباحث تتصل بالنكاح من الشروع وبالنكاح الممنون هناك نوع من النكاح أزن الشرع به وهو الذي استجمع شروطا يحكم من خلالها بصحة العبق وإعتباره شرعا وهناك نوع من النكاح لم يأمن شرع به لمصادمته بالشرع واجتماعه على أمور نصى الشرع على عدم صحة النكاح بسبب رجولها فيبينون أولا الموانئ الموانئ النكاح الموانع المؤذجة والموانع المؤقتة الموانع المؤذجة أن تكون المرأة قريبة بالنسب فرابط تمنعوا من, من النكاة كالأمهات والبنات والأخوات وزنات الأخوات وبنات الإخوان وعماك وخالات ثم بعد ذلك المحرمات المصاهرة المحرمات في الرباء بعد ذلك يحلمون على المحرمات تحريماً مؤقتاً كالمحرمة بسبب الجمس أختي الزوجة عمّة الزوجة فهالة الزوجة ثم يتكلمون على المانع مانع الكفر مانع الدين هذا مانع المعطة مثابة وأسلمة وكذلك أيضا مانع الزواج همها منكوحة للغير إلى غير ذلك مبطية الموانع المرتبرة في النكاح ثم يتكلمون أيضا في النكاح الممنوع على النكاح الذي نص الشرع على عدم يسدل به في ونكاح المتعة وهل خطوة الرجل على خطوة أخي توجد فساد النكاح فعلى الطول بأن النكاح يكسد يكون النكاح غير مشروع كذلك أيضا مكاح المحلل إذا نكح امرأة من أجل أن يحللها للغير سواء في حالة التواطق او عدم التواطق بعد دياني لهذا الممنوع يسرعنا في دياني المشروع وأثر النكاح المشروع وهذا يصنن أن يضينوا ما يترقب على عقل النكاء من العشرى المعروض والحقوق الواجدة من النفقة والسكنة نحن ذلك ثم بعد الاتهال من بيان مقدمات النكاء وبيان الشروط المعتبرة مستشعة وأمارات حساب عقل النكاء والآتار المترقبة على العقد المسوع والمنوع يشرع العلماء في بيان آتاء بيان الأمور التي تدول بها العسل إن كلية تفع مؤقتا وهذا يتخلل الكلام على كتاب الطلاق فيسرعون في كتاب الطلاق وكتاب الإعان وكتاب الظهار ثم بعد ذلك يبينون الأثر والخلف والإيلاء ثم يبينون الأثر المترسد على الطلاق و زوالي العثمة أو ما يكون في شكم ذلك فيبينون في أشكام الرجعة وأشكام المرأة المعتدة وأحكام العدة والحقوق الواجب المترقبة على ذلك ثم يختمونها بالحجاب يتعلق لنساء الحجاب ثم بعد ذلك يمتهي كتاب ومتاح هذا كله بصورة مجملة لأنه مما يستحب في شرق قبل الدخول في الكتب أن يكون عند طالب العلم تصور إجنالي حتى يستطيع أن يعرف ترتيب الأشكار وهذا الترتيب الذي تعبت له أو تعب العلماء لتقريره وضبطه وحسن صياغته بعد تضيق الله عز وجل لهم تصد من ترتيب الأشكار من فهد وترتيبها من الإسهار. وتبتيجها للفتوى وللقضاء لأن الفقن يحتاجه الإنسان لنفسه عامنا ويحتاجه لغيره تعليما ويحتاجه لغيره فتوى ويحتاجه لغيره قضاء فيحتاج لهذه المادة فينبغ أن تكون مرتبة وإذا رتبت وجاءت السؤال عن مسألة الماء فمباثرة صرف إلى الباب الذي درفته وتتذكرنا سائلة هل هذه المسألة فيها أو يستطيعها وهذه سائلة قراءة الفقر أنه يعين طالب العلم على أن يفهم وعلى أن يفهم لأن هذا الفقر حصيل لأسام علماء قروض عديدة وليس بالسائل هذا الفقر سمرت شهود لا يعلمها إلا الله بمجنانه وعلى هذا احذبنا أن في بهذا السبيل حتى يقسم إن شاء الله ديان المساعد وما يترثب على وفقيد الأبواب خاصة عند مذاحف المناسبات قال رحمه الله وهو سنة يقول المصلّف رحمه الله وهو الضمير آئد إلى المكاه سنة أي من هديه عليه الصلاة والسلام المكاه وهذه الجنة قصد منها ديان الشكم لأن القاعدة عند الغلماء رحيم الله أنهم إذا أتوا إلى أي ذات أو كتاب يعتنون بجبئيتين مهمة الأولى أن يضينوا حقيقة الباب الذي هو جبئية التعريفات ثم بعد التعريف يأتي الشكم شكم الباب مثلا نرجع على كتاب القلاق يبين شكم الصلاة وهو مباح إذا جاء مثلا للظهار وهو محرم فالمقصود يبدئون أولا بالشكم ويقدمون التعريف على الشكم لأن القاعدة أن الشكم على الشيء فرعا أن تصوره ولا يمكن أن تحكم على المكاة حتى ما هو المكاة حتى تعلم بعد ذلك أن الذي أباه الله هو ذلك الشيء وأن الذي حرمه الله هو ذلك الشيء وقد قدم زيان الأجنبة من الكتاب والصنة على شرعية وعلى هذا اختار المصلف اختاره جمهور العلماء من أن النكاحة ليس بواجه فأذبر بهذه الجنة حتى ينبهها على نذهب الجمهور على أنه في مقام النبض والاستحفار وليس في مقام النزوم والإيجاز وفعله مع الشهوة أفضل من نواهل العبادات يقول رحم الله وفعله فعل النكاح من الشهوى أفضل من نوافد العبادات هذه الجملة أولا ما نعناها ثانيا ما موقف العلماء منها المرافق هذه الجملة أن اعتاف الرجل لمسه في اعتافه لزوجه بالوضع أفضل من نوافد العبادات وبناء على هذا يترتب أن النكاح فيه عبادة لأنه لا يفضل على نوافذ العبادات إلا ما كانوا مشتركا بينها وبينها في فصول التواب فكل من النكاح والعبادة كالصلاوات وقيام الميل ونحن ذلك هذه العبادات الموافذ المستحبة قال بعض العلماء النكاح أفضل منها أصبح النكاح عبادة من هذا الوجه فيحتاج المصنف إلى دليل يدل على أن المكاحة يعتبر حباده وهذا الظليل جاء في قوله عليه الصلاة والخلام وفي انفضع أحدكم صدقه قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوة ويقول له بها أجر قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه مجر فدلت هذه الجملة على أن المكاحة في جانب العبادة وأنه بإعسافه لزوجه يكون قد حصل ثوابا قد يخذر نوافل العبادات الجملة الثانية أو المثلة الثانية من نوقف العلماء عن هذه المثلة عند الجمهور يفضلون النكاح على نوافل العبادات والشافرية يخالفون في هذه المثلة ويرون أن النكاح شهوة وأنه لذل وهو إلى الدنيا أقرب منه إلى الدين ولذلك قرنه الله بشهوة الذهب والفضة في قوله دين من ناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير من قمطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحق ذلك نساء الحياة الدنيا فالله سبحانه جعله ذنب ولم يجعله عبادته ومن ينصف على كونه عبادة وقرنه بالمال في القناطير المقمرة بالمضريات في الدنيا وفي سنة فقالوا أنه ليس بأفضل من موافع عبادات في هذا النصف والصحيح ما لهد إليه الغنهون وأن المكاحة فيه جانبان جانب دنيوي وجانب ديني وأن الجانب الديني مثاب صاحبه ومأجور غير مأجور ويعظم ثوابه أكثر في مسائل إذا قفض بها وجه الله عز وجل كرجل يتزلز ثانية عرف منها الدين والاستقامة أصبحت أرملة بعد زوج فأراد أن يضمها إليه لعله أنها تفتن أو أنها تحتاج لمنعولها فأشفق عليها وأحسن إليه أو زوجة مات عنها أحبوك. فأراد أن يضمها لأيتام أخيه أو أراد أن يضمها لأيتام عندها من أبناء عمي أو أبناء عمومة أو قرابة يقصد بذلك الإحسان والذب فنزل هذه المواقف في النكاح لا شك أنها تفضل وتزيد من أجل وتزيد من ذواب الصحيح والصحيح ما ذهب يره الجمهور لصحة الدليل على ذلك وَيَجِبُ عَلَى كلِّ مَنْ يَنْفَاثُ الزِّنَا بِتَرْكِهِ يقول رحمه الله هم مكاح واجب يساب فاعله ويعاقب تاركه إن خاط على نفسه الزِّنَا بِتَرْكِهِ وَقَدِرَ عَلِ عن مِنْفَاثُهِ عنده مؤونة وقدر أن يتزوجه فحينئذ يجب عليه أن ينشج وقد ضينا وجه ذلك لأنه إذا لم وقد استيقن أو على ظنه المفوع في الحرار فمعنى ذلك أنه سيطع في من نامحانه والله عز وجل حرم الحرام والوكيلة إلى الحرام ولذلك حرم الزناء وحرم نصائل الزناء فحرم النظر الأجنبية ولمس الأجنبية والسفر مع الأجنبية بدون محرم والخلوة مع الأجنبية بدون محرم حتى حرم على المرأة أن ترفع رجلها وتضربها على الأرض ليعلم ما فيه من زينتها من باب قتل الوسائل المهضية الى الجنة وهو المقصد والغاية من هذه الوسائل التي نص الشرق على تحليمه فكأن الشرق حينما نص على تحريم هذه الوسائل قصد عن رجل تحريما الاصل الذي يسمى بعبارة العلماء من مصطلح مقصدا وغاية وتحليم الوسيلة المهضية اليه قالوا فالتقوثه عن زواج نفسه رسيلة مذلية إلى الوقوع إلى الحرام كما لو خلى بأجردية فأنه يتعاقى أفضل الوقوع إلى الحرام ومفهوم هذا أنه إذا أمن الحرام أو أخر لزماني نراه أفرح له بشهاده ونظري أنه لا يصل إلى الوجود متى عالد أنه واتق من نفسه وغلب على ظنه فإذا استيقن أو غلب على ظنه فلا إشكان. وأحباً ينبه في آخر هذا الدر على أن أحباً يراها وهو قضية الأطفال يعني المكتب فما هو ملاحظة قرض الأطفال وكثرت سياحهم وإذعادهم فأفضل لا آمر ولا أنهى لأنني لا أستطيع أن أمت الله إذا كانت إحتاجت إلى إحضار أولادها وفذلك لا أستطيع أن أمع الأولاد لكني أفضل أن للمرأة وللرجل إذا أمكن أن لا يأتوا في حتى لا يدعجوا طلاب العلم ولا يتسببوا في الغر على عينه فإن كان بعض العلماء يرى أنه إذا وصل الأمر إلى مثل هذه الحالة من الإبعاث والسياس أنه قد لا يخذو ولا تخذو المرأة من إذنه وكذلك الرجل فإن أفضل الحقيقة أن يبتقى هذا إذا كان المرأة لا تستطيع أن تترك أولادها فممكن أن تستعين بعد الله بالشريط وحذب أن لا يحب الأطفال ما أنفه إذا كان هذا وقال الشكل ليه أكثر من مرة فحدد من أن طالبات العلم والأخوات وأيضا الأزواج يراعوا ذلك من صلى الله العظيم رب العرش الكريم بإثماء الفشرة والجهات العلا أن يغذر ظنوبنا وأن يتجاوز عنا وأخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم